لآل لا لا آل القرآن ل ا ح مالك د لله رب ع ا الرحمن الرحيم ا ل ل م م ي ن يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ه د ن ا الصراط ي ا ريح ا ل إ ن س ا ن م ا غرك بربك ا ل ك ر ي م ا ل ذ ي خلقك 「よんだ 「ついに」